يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْءُ ولا يجرمنكم شنئا نقوم على الا تعدلوا ولا يجرمنكم شيء ان كنتم على ان لا تعدلوا اتقوا الله واطلبوا إن الله خبير بما تعملون يبي هو أكبر